سوره الفاتحه استهل القرآن العظيم بسوره الفاتحة التي لخصت أصول دعوة الإسلام اذ استهلت الصوره بالثناء على الله تعالى لتفرده بكمال الربوبيه الحمد لله رب العالمين وتفرده بكمال الأسماء والصفات الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وتفرده بالتالوه والعباده اياك نعبد وهذا هو التوحيد وهو الأصل الأول شهاده ان لا اله الا الله ولا يعرف هذا التوحيد على وجه الصحيح التام إلا بمتابعة الذين انعم الله عليهم من الرسل واتباعهم وعلى راسهم رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم صراط الذين انعمت عليهم وهذا الاتباع هو الأصل الثاني شهاده ان محمد رسول الله لذا فإننا نتوسل إلى الله بربوبيته للعالمين وباسماؤه وصفاته وعبادتنا له ليهدينا طريق متابعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه ويجللنا الله تعالى بثمرة دينك الأصلين وهي تزكيه للنفس برضاه بدلا من غضبه وهدايته بدلا من الضلال غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهذا الأصل الثالث وهو التزكيه هذا مقصد سوره الفاتحة وهو بيان اصول الاسلام سوره البقره انقسم الناس إلى ثلاث فرق من هذه الدعوة المباركه دعوه التوحيد والتاله لله وحده دعوه بذل كمال الحب لله تعالى مع كمال الذل له دعوه لا اله الا الله اما الفرقة الأولى فآمنت ووحدت واهتدت فافلحت فاستهلت بها الصوره هدى للمتقين وام الثانية فكفرت وعاندت وجاهرت بكفرها إن الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون فلعنت وطردت واستحقت العذاب العظيم وأمثل مثال لهم إبليس إلا إبليس ابى واستكبر وكان من الكافرين والثالثه تلونت ونافقت وخادعت ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين فاظهرت الايمان وابطنت الكفر واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم إنما نحن مستهزئون ففضحت ولحقت أختها الكافره وامثل مثال لهم اليهود من بني إسرائيل واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا اذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون لقد تميز هذا الصنف بعده امراض خبيثه في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضها منها مرض العند اذ انعم الله عليهم النعم السابقه وتقرب إليهم وذكرهم بها يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وانني فضلتكم على العالمين فعبدوا العجل وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا ومنها المخادعه يخادعون الله والذين آمنوا والاستهزاء قالوا انا معكم إنما نحن مستهزئون اذ لما طلب منهم أن يدخلوا بيت المقدس ساجدين ويقولوا حط من خطايانا دخلوا زاحفين على استهام وقالوا حنطه ولما اكرمهم الله تعالى بالمن والسلوى طلبوا الثوم والعدس والبصل ولما حرم عليهم الصيد يوم السبت احتالوا فصادوا مخادعه لله تعالى واستخفافا باوامره ولما أمرهم موسى عليه السلام بذبح البقرة استهزؤوا به وحاولوا خداعه بإخفاء القاتل ثم حاولوا خداع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإظهار الإيمان اول النهار والكفر اخره ليقرروا بأنه ليس هذا النبي الذي وصى به موسى عليه السلام واذا لقوا الذين آمنوا قالوا امننا واذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم تعقلون ومنها قلب الحقائق بتسمية الافساد اصلاحا واذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون الزعم انهم قاتله اخوانهم اليهود وإخراجهم من ديارهم هو اصلاح بل واعظم منه اعتبروا محاولة قتل عيسى عليه السلام وقتل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اصلاحه واتينا عيسى بن مريم البينات وايدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريق كذبتم وفريق تقتلون ومنها تأصل مرض العجب فيهم واذا قيل لهم امنوا كما آمن الناس قالوا انا كما آمن السفهاء لقد ادعوا ان ما عندهم هو الدين المتين وكل ما جاء بعده ما هو إلا سفه فرموا سواهم بالسفاهه لا سيما الانبياء كعيسى عليه السلام وكذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحاشاهما واذا قيل لهم امنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم إن سمة هذا الصنف الكذب والافتراء ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون إذ لما رفضوا الإذعان للتوراة رفع الله على رؤوسهم جبل الطور ففزعوا فقالوا سمعنا ولما نزل الطور قالوا عصينا فكذبوا على أعظم الذوات وهو الله تعالى وكذبوا مرة أخرى في حق الله تعالى اذ واشربوا في قلوبهم العجل فقالوا عن العجل هذا هو الله فعبدوه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وكذبوا على سيد الملائكة جبريل عليه السلام فقالوا هذا عدونا ياتي بالحرب وكذبوا على سيد الرسل صلى الله عليه وسلم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم فادعوا أنه ليس هو الذي وصى به موسى عليه السلام وليس هو الموصوف في كتبهم وكذبوا على أفضل ملوك البشر وهو سليمان عليه السلام فقالوا حكم الناس بالسحر واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فاحذروا هذا الصنف ومن متابعته ومن التخلق باخلاقه والتشبه به حتى في الاقوال التي ظاهرها أدب، بينما باطنها سب وشتم اذ كانوا يدسون للمؤمنين بأن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ راعنا يا رسول الله ليظن المؤمن انها من اليعايه بينما هم قصد الرعونة والحماقه فارادوا مخاطبته صلى الله عليه وسلم بهذه الاوصاف يا أيها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم جميع ما سبق كفيل بنسخ رساله ونقلها من اليهود ومن بني إسرائيل إلى سيد البشر من العرب وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها وهذا سيثير الحسد والحقد في قلوبهم فلن يعترفوا بنسخ رسالتهم وسيؤكدون ذلك بقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارا ولم يتوقف فساد هذا الصنف عند هذا الحد بل سيزدادون فسادا على فسادهم السابق هاهم تراهم يشتم بعضهم بعضا ويخرب بعضهم مساجد بعض حالهم كحال كفار العرب في تخريب أعظم مسجد على وجه الأرض وهو الكعبه بنصب الاصنام عليها وحولها ومنعهم نشر التوحيد في مساجد الله تعالى فلا عجب فالمنافقون والمشركون كلهم قد جمعهم الكفر فاحذروهم ولا ترجو رضاهم واعلموا بان الحرص على رضاهم مدعاة للتنازل عن دين الله تعالى ومتابعه اهواءهم ولن ترضى عنك اليهود وللنصارى حتى تتبع ملتهم ومع ذلك استمروا في تذكيرهم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين ثم ختمت الصوره وختام مسك بالفرقه الاولى كما ابتدات بها وامثلهما اثنان خليل الله ابراهيم صلى الله عليه وسلم وإذ واذبتلى ابراهيم ربه بكلمات ثم سيد البشر وخاتم النبيين وخليل الله تعالى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهو دعوه ابراهيم صلى الله عليه وسلم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم هذا الصنف اشرف الأصناف وهو صنف المؤمنين فابتدا هذا الصنف بابي الحنفاء ابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم الذي بنى في الأرض اعظم بيت لله تعالى ليكون رمزا للعبوديه الخالصة وأقام عنده المناسك ودع الله تعالى أن يبعث فيهم رسولا منهم يجدد لهم دعوه التوحيد ووصى ذريته بالتوحيد ليبقى التوحيد شامخا في الأرض وتظل دعوه الاستسلام القلبي لله تعالى لتصبغ حياة جميع العباد بالصبغه الالهيه لتكون هذه الدعوه عامه للبشر للدعوه لنزاليه المشحونة بالغرور والعجب كونوا يهودا أو نصارى تهتدوا لذا عليكم بالاهتمام بالحنيفية دعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم دعوه التوحيد التي اتم بها جميع الانبياء بعده إن من اعظم شعائر التوحيد الصلاه لذا فاتخذوا البيت الذي بناه ابراهيم صلى الله عليه وسلم قبلة لكم بدلا من قبلة يهود وستلقون من سفهاء أهل الكتاب هجمة شرسة سيقول سفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها إنهم يعلمون علما تاما من كتبهم بان تحويل القبلة الى الكعبة من علامات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ففيها الصفاء والمروءه إن الصفا والمروة من شعائر الله ولكنهم يكتمونه فتمسكوا بالكعبة ربلتكم الجديدة التي هي شعار الحنيفيه وشعار توحيد الله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد ففي ذلك زياده في محبه الله تعالى التي هي غذاء الروح كما أن اكل الحلال الطيب غذاء البدن يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم اياه تعبدون وعليكم بشريعه الحنفاء الشاملة المتقنه التي فيها سعادة البشرية في الدنيا والآخرة ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى الايه الشريعه القائمه على العدل لا سيما في القصاص من الأشراف والاحرار والقائمة على الإحسان وايتاء ذي القربى فتمسكوا بها الى اخر ساعة من الحياة ساعة الاحتضار واوصوا بها من يخلفكم فإنها تتضمن دورات تدريبيه تصنع نفوسا مؤمنة تراقب نفسها مراقبه ذاتيه لتتهيئ لبناء امه مؤمنه مجاهده فلذلك شرع عليها الصيام وكذا شرع لها رحلة حب إلى الله تعالى بالروح والجسد وهم رحلتان تدريبيه اما الاولى فهي رحلة الحج واما رحلة الحب العظمى الى الله فهي رحلة الجهاد في سبيل الله وهذه الدورات التدريبيه افعال والافعال اصدق دلاله من الأقوال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام وهذه الدورات تهيئهم للقاء الله تعالى حين ياتي في ظلال من الغمام والملائكه فلا تغرهم زينة الدنيا إذا فتح الذراعيها لهم ولا يياسوا اذا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا لاسيما في دوره الجهاد التدريبيه قد تتكالب عليكم من الاعداء والمخذلين بعض الشبهات ولع اعتراضات المخذله عن الجهاد فيزعمون بانه جنون وفقدان للعقل اذ كيف يبذل الإنسان ما له ليلقى حتفاه والجهاد يؤدي إلى يتيم الاطفال وترمل النساء وتكثيرهن وتقليل عدد الرجال وفي الجهاد ازهاق للأرواح فالناس تفر من الموت فكيف يطلب منه السعي إلى الموت ثم كيف يواجهه المسلمون مع قلتهم الجموع الهائله من اعدائهم عددا وعده فاتت الاجابه الالهيه الشافيه بأن المجنون هو ذلك الذي يبذل ماله في شرب الخمر فيذهب بعقله ويجعله منحطا سافلا أو يبذله في الميسر ليفقد جميع امواله في ساعة واحدة كما هو الحال عندكم يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير إن هذا من ذلك الذي يبذل ماله ومهجته في محبة الله تعالى وتقربا إليه وأما يتيم الاولاد فإن الله تعالى سيشرع لنا احكاما تحفظها مع حفظه الاعلى لهم ويسالونك عن اليتامى قل اصلح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم وام ترمل النساء فإن الله تعالى راغب المسلمين في نكاحهن وحرم نكاح المشركات لان غريزه الرجل العربي الا يبقى على امراه واحده وانما الأصل التعدد فتحل مشكله الارامل بنكاحهن وتحريم نكاح المشركات ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا امه مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبتكم واما قله الافراد فعلاجه معروف وهو الحث على النكاح الذي به يتكاثر الشعب وتحريم الرهبانيه وتشريع ضوابط له وللطلاق ليقل معدل الطلاق لذا تم تفصيل أحكام الطلاق والنكاح وأما ما افتدت الروح فالاجل إذا جاء لا يتقدم ساعه ولا يتاخر مهما سعى العبد في الهروب من الموت ما استطاع لقد هربت أمة حذر الموت تعدادها الوف فاماتهم الله تعالى دفعة واحدة فعل العبد أن يسعى في بذل الأسباب الشرعيه التي ترضي الله تعالى فاذا مات بها فقل مات على أمر يرضي الله بدلا من أن يموت في نفس الساعه على امر يغضب الله تعالى ألم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت و أما قلة عدد المسلمين مقابل كثرة العدو فالنصر غير متعلق بالعدد كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله كما في قصة الملك طالود ونبي الله داوود عليه السلام ولكن الجهاد يحتاج إلى بذل النفس وبذل المال الطاهر لتحقيق المقصد الاعلى من الخلق وهو اقامه التوحيد في جميع أرجاء الأرض يا أيها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم مع التاكيد على أن الله تعالى غني عنكم وعن اموالكم فهو الحي القيوم إذا تحقق مقصود الجهاد وازيحت الطواغيت التي تمنع وصول الدين إلى عامه الشعوب غير المسلمة حينئذ لا تكره احدا على الإسلام لا اكراه في الدين انما دعوهم بالحجج العقلية المنطقية وبالتخلق معهم بالأخلاق السامية دون سب وشتم كقصة إبراهيم صلى الله عليه وسلم مع النمرود فمهما بلغ الكافر في كفره فلا تستبعد أن يحيي الله قلبه بالايمان فإذا كان الله تعالى قادرا على إحياء الأجساد الميتة في هذه الدنيا الذي مشاهدتنا له نادرة، كما في قصه عزير وحماره فأماته الله 100 عام ثم بعثه فهو قادر على احياء القلوب الميتة بالايمان وهذا أمر مشاهد بكثرة. ولكن ما هي صفه العبد الذي يحيي الله قلبه بالايمان ويسمو به في الدرجات العلى سواء كان مؤمناً ام كافرا هو ذاك الذي يسعى باحثا عن الحق كما في قصة الخليل صلى الله عليه وسلم لما سعى في طلب الزيادة في الإيمان وطلب اعلى درجات اليقين زاده الله تعالى قال اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي أما من اغلق على نفسه هذا الباب فلن يهديه الله تعالى فإذا تساءلت كيف يمكن ان اجعل الكافر يسعى للبحث عن الحق ومعرفته يمكن ذلك عن طريق بذل المال للمدعوي بالهبات والهدايا والدعوة للوليمه والطعام وغير ذلك من طرق بذل المال فان الله تعالى بنفقتك هذه له ينبت في قلبه 7 سنابل لتضاعف الى 700 سنبله كما يضاعف لك حسناتك إلى 700 ضعف إلى اضعاف كثيرة مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء ولكن لا بد أن يكون هذا المال طاهرا فهو الذي تتحقق به زكاه النفس ويكون له أثر في زكاه نفوس الاخرين فالمال الطاهر هو الذي قصد به وجه الله تعالى بلا من ولا أذن ولا رياء ولا بد أن يكون مصدره طيب فإن الله تعالى لا يقبل المال الخبيث الرديء ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون فاذا منحه من يستحقه لا سيما المتعففين فقد اقرض الله قرضا حسنا ليضاعفه له اضعافا كثيرة ويبسط له في الرزق فهذا اطيب قرض وله اعظم الاثر الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعالانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن هذا المال المبارك من المال الربوي الممحوق الذي لا بركه فيه بل يجلب الهم والحزن وفيه فساد وافساد للمجتمعات والأمم وإشعال لنيران الحروب بينهم فصاحبه حري بيعلان الحرب من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه فهذا أسوأ قرض وأسوأ دين يا ايها الذين امنوا تقوا الله وذروا ما بقي من الجباء إن كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وهناك قرض ثالث قرض مباح وهو اقراض الناس بضوابط وشروط يا ايها الذين امنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه واعلموا بأن موعد حلول الأداء الحقيقي لهذه القروض الثلاثه وهو يوم المداينه عند الحكم العدل وهو يوم الحساب فالعبد مدين بما اقرضه الله تعالى اياه من روح وجسد ومال ونعمة فلا من حلول هذا اليوم ليحاسبه فيه ماذا فعل بهذه القروض لا سيما وقد توفرت يومئذ جميع شروط القرض من كتابة الملائكة العدول وشهادتهم عند القاضي الحكم العدل الذي لا يخفى عليه شيء ولا يظلم مثقال حبه من خردل وانتم بدو ما في انفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فجاءت اطول ايه في القرآن لاطول يوم يمر على العبد حينئذ توفى كل نفس ما كسبت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فتقف بين يدي الله تعالى الذي غلبت رحمته غضبه فيتجاوز برحمته عن النسيان والأخطاء وعن القصر وما كان شاقا وما لا طاقة للعبد به مع كمال عفوه ومغفرته ورحمته وولايته ونصره لهذا الصنف من عباده الذي استجاب لدعوه التوحيد لا سيما في هذا الموقف وهذا مقصد سوره البقره تاصل لا اله إلا الله وهو الشطر الأول من الشهادتين ثم بيان افتراق الناس فيه سوره ال عمران من التحق بالفرقة الأولى وهي الفرقه المؤمنة لابد له من معلم هاد يتبعه يوضح له الطريق لذا اختار الله تبارك وتعالى لها أفضل معلم كيف ذلك إن الله تبارك وتعالى ذو الحياه الكامله والقيوميه التامه الله لا اله إلا هو الحي القيوم ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى اختار القرآن ليكون أفضل كلامه لأجل ذاك الهدف وهو هدايه خلقه وجعله افضل كتبه وانزل التوراه والانجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ليحكم على جميع الكتب والشرائع السابقه ولا تنسخه شريعه ولا كتاب وجعله اوضح كتبه وأبينها يستطيع به كل ذي قلب ان يفرق بين الحق والباطل وأنزل الفرقان وان ضل من ضل عنه بشبهه او شهوه زين للناس يحبوا الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه واختار احسنها الاسماء للرساله القرآنية وهو اسم الاسلام وجعله أفضل الأديان والرسالات إن الدين عند الله الإسلام إن الله تعالى وحده الذي يختار ما يشاء لدين وهو وحده الذي يختار من يشاء من خلقه للسيادة والقيادة قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وهو سبحانه وحده الذي يصطفي لرسالاته من يشاء من البشر كما اصطفى ادم ونوح والى ابراهيم والى عمران على العالمين وهو وحده الذي يختاره لمهمه ما مما لا تتوقعه القلوب وخارجا عن تصورها كما اختار مريم عليها السلام لتكون مولودة لامراه عمران بدلا من الذكر المرجو فاختارها لمهمه عظيمه ففوجئت بها أمها رب إني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى إن النبي الذي اختاره الله لهذه الرساله أرد الله تعالى أن تتوفر فيه شروط عامه للرساله وشروط خاصة للتميز والعلميه فلا بد وان يكون مخلوقا ومن البشر من بني ادم ثم من سلالة إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم سواء كان هذا النبي متصلا بالخليل من جهة أمه وابيه كيحيا عليه السلام أو من جهة واحدة كعيسى عليه السلام ويستحيل أن يكون أحد منهم اله إن مثل عيسى عند الله كمثلي آدم خلقه من تراب وفي هذا دحض حجه من اراد أن يجعل نبي الله عيسى عليه السلام يتفوق بالالهيته قائد هذه الأمة ومعلمها الذي اختاره ليكون أفضل معلم وقائد على وجه الأرض ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكمه والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله بل هو بنفسه دعا الى متابعه النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث لا تؤمنن به ولا تنصرنه وقد كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة ورسولا إلى بني إسرائيل واشترط في كل نبي أن يصدق رساله من قبله وقد يكون ناسخا لبعض الشرائع السابقه له أو جميعها ولما كان بن إسرائيل الذين كانت فيهم النبوه ليسوا أمناء على الانبياء والرسل イズمكروا بنبيهم عيسى عليه السلام ومكروا ومكر الله وليس أمناء على ابيهم ابراهيم صلى الله عليه وسلم لما تحادوا في ابراهيم وما انزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده وليس أمناء على دين ابراهيم صلى الله عليه وسلم ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا وليس أمناء على الحق لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون وليس أمناء على الشريعة بل ليس أمناء على رعايته الدنيا وهو المال ومنهم من ان تمنه بدينار الله يؤديه اليك إلا ما دمت عليه قائما بل يشترونه بعهد الله وايمانهم الكاذبه ثم كفروا بعد ايمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات لذا حجب الله عن هؤلاء النبوة والخيرية وولايه الشريعة ونسخها إلى من هو أولى منهم يد نسخ جائز في الشرائع السابقه كما نسخ اسرائيل عليه السلام بعض شريعه من قبله بتحريمه بعض ما كان مباحا كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه لذا نسخ الله شريعه بني اسرائيل على يد أفضل رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فهو النبي الذي جمع اعلى صفات النبوه واميزات الرساله وأولاهم بالخليل وأتبعهم له وأجمعهم للخيرية إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي بل فاق جميع الأنبياء بأنه بعث للناس عامه لذا أخذ الله ميثاق كل نبي أن لو بعث نبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في زمانه فعليه أن يتبعه وينجح لرسالة محمدية ناسخه للشريعته ويوصي قومه بذلك وَإِذْ أخذ الله مِيثَاقَ النبيين لما آتَيْتُكُم من كتاب وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ لَهُ لَقَدْ ظَهَرَتْ فِيهِ كُلُّ الْآيَاتِ البينات التي تشهد بنبوته وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَبُعِثَ فِي الْمَوْضِعِ الْآمِنِ الْمُبَارَكِ الَّذِي اجْتَمَعَتْ فِيهِ الْبَرَكَةُ وَازْدَاحَمَتْ بِبَكَّةَ موضع اول بيت وضع للناس لعباده الله تعالى واقامه توحيده الذي بناه ابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم فيه آيات بينات مقام ابراهيم فتم التشريف والاختيار والاصطفاء له ولكل من تابعه لا سيما من عاصره مؤمنا به وفيكم رسوله أيتها الامه المحمدية لقد اصطفاكم الله تعالى باصطفاء رسولكم أفضل معلم للبشرية، فتميزوا عن سائر الامم بالاعتصام بالله تعالى وتقواه والتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولاعتصام بشرعه والتآخي وعدم التفرق والدعوه إلى هذه الرساله العظيمه الرساله المحمديه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتفوزوا بالاصطفاء الدنيوي والاخروي واما الذين بيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون وجللوا ذلك بالقيام وتلاوه آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واياكم وان تفرطوا بهذا الاصطفاء لذا تجنبوا اسباب التفرق والاختلاف ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا واجتنبوا اسباب سواد الوجه من البدع والمعاصي وأسباب الذله والغضب الالهي والمسكنه التي اقترفها بنو إسرائيل واياكم الاغترار بكثره المال والعبد وبطانه السوء يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا واعلموا بأن المصائب الواقعة عليكم كما حدث لكم في غزوه احد لا تتعارضوا مع الاصطفاء بل تتمموه ان التميز والاصطفاء يظهر في كيفية التعامل مع المصائب الجلل فان افضل طريقه للتعليم هي التدريب العملي فانظروا إلى معلمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل معلم بشري كيف تعامل مع المصائب لا سيما عند مقاتله الكفار إياكم فاتبعوه واتسوا به إنه تعامل معها بسلامه صدر وعدم حب الانتقام وبالمسارعه الى الاستغفار وفعل الخيرات والانفاق في سبيل الله وكظم الغيظ والعفو عن الناس والإحسان إليهم، والاعتراف بالخطأ وعدم الاصرار ولم يصروا على ما فعلوا وتوقعوا أن يترتب على المتابعه والتأسي به جراحات وقروح وقتل ففي كل ذلك اصطفاء لكم وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وتصفيه لكم ونقاء وليمحص الله الذين آمنوا وتتجلى فيه حقيقة الاتباع للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن لوازم متابعته صلى الله عليه وسلم لتحقيق الاصطفاء اجتناب عده محاذير لا عند اشتداد المصائب على يد الكفار منها عدم الخضوع لهم وعدم طاعتهم وانما ملازمه الاستغفار ودعاء الله تعالى ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وملازمة القائد وعدم تركه والفرار من ساحة القتال وعدم معصيته أو منازعته أو منازعة اتباعه فإنها سبب الفشل والهزيمة حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم وعدم التحسر على المصائب وعلى ما فات من الدنيا أو التسخط على القدر كقول بعض المنافقين لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا وقول بعضهم الاخر لو اطاعونا ما قتلوا إن المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم يرى في المصائب الناتجه عن الاتباع مصالح كثيره وإنها تخفي وراءها كنوزا ثمينه فمن جواهرها أن يظهر فيها معدن القائد لا سيما سيد الرسل ليكون قدوة لاتباعه يظهر فيها معدنه في الرحمه والعفو والاستغفار لاتباعه ومشاورتهم فبما رحمة من الله لانت لهم ولا يستغلهم لمصالحه الخاصة ولا يغل بل يواسيهم وهذا مما مننه الله تعالى على هذه الأمة لقد من الله على المؤمنين اذ باعس فيهم رسولا من انفسهم ويرى المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم في البصائب من الأجر العظيم المدخر ما يتمنى المصاب وان لو تكررت عليه المصيبه مرات عديدة رغبة في الاجر لا رغبة في المصيبه بدلا من التحسر والتسخط من وقوعها ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون ومن كنوزها ان يرى فيها المتبع انها تميزه عن غيره لا سيما المنافق المدعي المتابعة فإن المصائب تفضح المنافق المستتر بينكم وكذا المنافق المستتر بدينه كاهل الكتاب حتى يميز الخبيث من الطيب ويرى في المصائب عدل الله تعالى اذ يستوفي فيها الكافر حقه الدنيوي كاملا مع ما يلازمه من العذاب الدنيوي والالام والاهانه ثم الهزيمه والهلاك بسبب كفره ومن كنوزها ان يفضح فيها البخيل سواء بافعاله او باقواله الشنيعه لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن اغنياء ايتها الامه المحمديه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إن ابتلاءكم أمر لا بد من وقوعه لا توبوا لاون في اموالكم وانفسكم ولكن الحقبة لكم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير لكمال اخلاصكم وعبادتكم لله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ولكمال متابعتكم لسيد البشر وهجركم لاوطانكم واهليكم واموالكم طاعة لله وللرسول فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا فلن يضيع الله عملكم ولا متابعتكم لامام الانبياء وسيد البشر وسيظهر الله تعالى هذا الدين وهذه الأمة ولا يغر يغرنكم تسلط الذين كفروا بعض الوقت في بعض الأحوال فإن سائر الامم ستتابعكم بإذن الله تعالى فانتم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكرم أمتي على الله تعالى توفوا 70 أمة لذا عليكم بالصبر والمراقبه وشده التمسك بالرساله المحمديه ومتابعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظهر الله الرساله المحمديه يا أيها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وهذا مقصد سوره ال عمران متابعه النبي صلى الله عليه وسلم والشهاده بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الشطر الثاني من الشهادتين والأصل الثاني لدعوة التوحيد المباركه سوره النساء دعوه لا اله الا الله محمد رسول الله ينبغي أن تصبغ اتباعها بالطهاره والزكاء ويتحلى أصحابها بالدرجة الفضله من الأخلاق، ويحوزوا على معاليها لذا عليهم أن يتعاملوا مع بعضهم كانهم إخوة أشقاء في النسب باسمى صور الاخوه فهم من اب واحد وام واحدة، لتنشا أمة التوحيد متالفه متلاحمه لا تخترق وليكونوا دعاه خير للفراق الأخرى، لينخرطوا معهم في الطريق الالهي متالفين متآخين، لذا ابتدات السوره ببيان أن الناس كلهم اخوه من اب واحد وام واحدة من رحم واحد فهي علاقه رحم ولكنها متفرعه يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وليثقق تالف الامه ويقوى ارتباطها ببعضها لا بد مما يلي اولا رحمة الضعفاء وعلى وجه الأخص اليتامى والاناث وعدم ظلمهم باي نوع من انواع الظلم كأكل اموالهم واتو اليتامى اموالهم والمماطلة في تسليم الزوجات مهورهن وات النساء صدقاتهن نحله وحد بعموم النساء من الميراث إنه لا ينافي رحمة الضعفاء معاقبه المرأة العقوبه الشرعيه إذا تعدى حدود الله تعالى كما أن يعاقب الرجل عقوبه شرعيه إذا تعدى فكل منهم يعاقب العقوبة الشرعيه اذا قصر والذان ياتيانها منكم فاذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ومن ظلم الازواج للزوجات استرداد المهر بالعضل او بالاكراه او يجعلنا ميراثا للابناء فينكح زوجات الاباء اذ لنكاح النساء ضوابط لا بد من مراعاتها حرمت عليكم امهاتكم الاياء ومن ظلمهن اكل اموالهن بالباطل لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل إنه ليس من الظلم أن تكون القوامة للرجل والتديب فإن لكل منهما دورا يؤديه فإن اختلفا فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها فهذا لا يناقض الدعوه إلى رحمتهم ثانيا وليتحقق تآلف أفراد افراد لا بد من التواصل والتواصل يتطلب توفر خلق الاحسان فيحسن العبد تعامله مع الله تعالى ويحسن تعامله مع افراد الامه فالنفس تحب من يحسن اليها واعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين احسانا وبذل القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ويجب ترك ما يضاده من الاختيال على الناس والفخر والبخل بالمال عنهم والبخل بالعلم بكتمه فاذا انفق فانه لا ينفق الا رياء وينبغي التواصل مع الله تعالى ثم ما افراد الامه بصفاء الذهن والعقل والقلب لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وطهره البطن والظاهر ونقاوة السريره وانبساط الوجه ولين اليد ونداوتها وكمال الادب والطهارة فامسحوا بوجوهكم وايديكم ولا بد من اجتناب الحسد واراده الشلل الغير وخبث السريره وفحش القول ولي اللسان والتعامل مع الناس بوجهين ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراءنا ليا باللسنتهم ولا بد من اجتناب التحايل والتشبع بما ليس فيه وشهده الزور وخيانه الأمانة وخيانه الاخوه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى اهلها والجامع لذلك كله أن يكون امينا صادقا محسنا في تواصله وتعامله مع اخوانه في الله ثالثا وليستمر لا بد من تأمين الجبهة الداخلية وذلك بالقضاء على الخلاف الذي لا مفر من حصوله بين الجماعة الواحده بالتحاكم إلى القوانين الالهيه العادلة التي تحكم العلاقة بينهم وطاعه ولي الامر ما لم يأمروا بمعصيه وطاعه العلماء بالدليل من الكتاب والسنه اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الأمر منكم والالتزام بها رابعا لا بد من تأمين الجبهة الخارجيه بالجهاد لحمايه المجموعه المسلمة والدولة من العدو الخارجي لالا يمزق تالفها ووحدتها يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا ولتخليص المسلمين المستضعفين في الخارج وهذه بعض القواعد في الجهاد لا بد من أخذها بعين الاعتبار لالا يكون الجهاد سببا في تمزق الأمة وتقطعها لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاذبطوا ولا تفروا خشية الموت الم تر إلى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يقشون الناس كخشيه الله أو أشد خشيه ولا تعصوا القائد حينئذ ولا تتولوا ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيضا واحذروا المنافقين في تمزيق التالف في الجبهتين الداخلية والخارجية فإن داء المنافقين اثاره الفتن لا أثناء اثناء قتال عدو خارجي واحذروهم من بث الخوف والرعب في قلوب الناس ليصيبهم الإحباط ويثبطوهم عن الجهاد فتبقى وحدك وإذا جاءهم أمر من الأمن او الخوف اذاعوا به فجاهد ولو كنت وحدك وحري يضل المؤمنين ومن القواعد الجهاديه اشيع بينكم التعاون عند خروجكم الى الجهاد وليدفع كل منكم لاخيه واشيع بينكم القاء السلام لتطفئوا به حراره سفك الدماء والمعاداه فيما بينكم والتفرق وإذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها ومنها الحذر من التفرق الى فئتين في موقفكم تجاه المنافقين فئه تدافع عنهم وفئه تعاديهم فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا فانهم يسعون دوما الى تسعير القتال بينكم ومنها الحذر من قتل المسلم فانه من اكبر الكبائر وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا إلا خطا فمن تعمد قتل مسلم فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ذلك لأنه بالجهاد قد تتعود النفس على القتل فتستسهل قتل المؤمن فيقتل لاذنى شبهة حتى لو ظهرت منه علامات الإسلام فاظهرها والقى السلام فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ولكن لا تقتضي هذه التحذيرات القعود عن الجهاد فلقد تفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما ومن القواعد الجهاديه وجوب تميز صفوف المسلمين عن صفوف الكفار في الجهاد ليجتنب قتل المؤمن ومن كان مقيما بين ظهور الكفار المحاربين ولا يستطيع إقامة شعائر الإسلام وجبت عليه الهجرة لتتمايز الصفوف إن الذين توفاهم الملائكة ظالم انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعه فتهاجروا فيها ومنها وجوب المحافظه على شعائر الإسلام واظهارها حتى أثناء القتال لا سيما الصلاه بل ادائها في جماعه وان كان الله تعالى قد رفع الحرج في جوانب عده من مسائل الصلاة عند الخروج إلى الجهاد وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاه خامسا ولتبقى الامه الاسلاميه متلاحمه متالفه لابد من إقامة العدل واجتناب الظلم فإياكم والتجاوب مع العواطف والميل القلبي في الحكم القضائي ولا تكن للخائنين خصيما والا تفرقت الامه فان كان ولا بد فسع في تصدق المظلوم على الظالم بالعفو عنه أو حث الظالم على فعل المعروف للمظلوم لتصفي الأمور بينهما او في الاصلاح بينهما بما لا يكون فيه مشاقه لله ورسوله ومتابعه للشيطان المريد لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس وإياك والبحث عن المخارج للظالم لا سيما المشرك فشركه اعظم الظلم واياك والتعلق القلبي به فانه من اعظم مداخل الشيطان عليك للتطفيف في الحكم وتغيير الاحكام العدليه أو التعلق بما يؤملك به أو يمنيك للحصول عليه جراءة تجاوب معه او الحكم لصالحه يعيدهم ويمنيهم فالتزم العدل ودعك من الأمان فانه من يعمل سوء ان يجز به واياك ان تجرك قوه الظالم وضعف المظلوم على استضعافه ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالعدل فإن الله تعالى الذي له ما في السماوات وما في الأرض مع المظلوم دوما وناصره ولا بد ثم اياك والظلم من اجل عرض زائل من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة فكونوا اسيادا في القصط وإقامة العدل سواء كان المظلوم عدوا أو الظالم حبيبا قريبا اما إذا ظننت ان العدل سيفسد علاقتك مع من تحب فاعلم بأن الله تعالى سيتكفل بتسويتها كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم أو الوالدين والأقربين ايكن غنيا أو فقيرا فالله اولى بهما ساجسا ولتتالف القلوب اياك وان تكون ذا وجهين فكن واضحا صادقا مع الصديق والعدو والغني والفقير ولا تجلس في مجالس السوء التي يتكلمون فيها عن الهك ودينك واخوانك بسوء في ظهر الغيب فهذه الصورة احدى صور ذي الوجهين وهي من صور النفاق فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ومن صور ذي الوجهين التقلب بين المؤمنين والكفار عند انتصار أي فريق منهم للحصول على الفتات من لواعج الدنيا ومن صوره مخادعه الله تعالى ومراءة الناس في العباده والتذبذب بين الفريقين وموالاه الكفار يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا استذا وجهين اذا غطبت ظالما فتكلمت عنه فيما يخص ظلمه إذا كنت مظلوما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ومن اشهر الظلمات الذين تجوز غيبتهم والكلام عن ظلمهم هم اهل الكتاب فإنهم يريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض وقالوا أرين الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات لقد أخذت منهم المواثيق فنقضوها فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتليهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غُلَف وسعوا في قتل نبي الله عيسى عليه السلام بل تفاخروا بالادعاء قتله وتعاملوا بالربا واكلوا اموال الناس بالباطل فهؤلاء يجب فضحهم لعظم فسادهم فلولا ان تجاهر بسوءهم وفسادهم لافسدوا عليك امتك وأهل الارض كذلك سابعا كونوا امه واحده وجماعه واحده متالفه تحت رايه واحده وهي عقيدة التوحيد فالانبياء من بني آدم كلهم عائله واحدة من أب واحد وام واحدة جميعهم إخوة لعلات وانت سيدهم وخاتمهم فانت المقدم بشهاده الله تعالى وشهاده الملائكه ان اوحينا إليك كما اوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إنهم عائلة واحدة بكمال عبوديتهم لله وحده لا بسبب وجود نسب بينهم الله تعالى كما يزعم النصارى في عيسى ابن مريم عليه السلام إنما هو عبد لله تعالى كذلك الملائكه عبيد لله تعالى لا كما يزعم مشرك العرب من وجود نسب بين الله تعالى وملائكته تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لن يستنكر المسيح ان يكون عبدا لله وللملائكه المقربون فكونوا أمة واحدة، فجميعكم اخوه لحمه واحدة، مُعْتَصِمِينَ بِاللَّهِ تَعَالَى وَحْدَهُ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا فَأَنْتُمُ وَالْأَنبِيَاءُ أُمَّةٌ واحدة وَعَائِلَةٌ واحدة تَنْتَمُونَ إلى أصل واحد وَعَقِيدَةٍ واحدة وَالْأَنبِيَاءُ إِخْوَةٌ لَّعِلَّاتٍ الْأَنبِيَاءُ أولاد عِلَّاتٍ عَقِيدَتُهُمْ في الله واحدة وشرائعهم شتى يريث كل نبي النبوة من أخيه النبي كما يريث الأخ أخاه في النسب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤا هلك ليس له ولد وله اخت فلها انصف ما ترك وهو يريثها ان لم يكن لها ولد فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم اخو الانبياء فهو وحده الذي ورث النبوه من جميع الانبياء قبله ونسخ شرائعهم ولا ناسخ لشريعته فكونوا بتاخيكم على عقيده التوحيد عقيدة الانبياء وتالفكم على الأصول الثلاثه وتمسككم بهذه الشريعة وحسن تعاملكم مع بعضكم بعضا أمة واحدة وأسرة متحابه مترابطه ذات أخلاق ساميه يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم فابتدات الصوره بالأخوة وانتهت بالاخوه هذا مقصد سوره النساء بيان الطرق التي بها تتالف الامه وتتاخى وهو الأصل الثالث لدعوه التوحيد المباركه وهذه الأصول الثلاثه وهي توحيد الله تعالى ومتابعه النبي صلى الله عليه وسلم وتزكية النفس لخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصم مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله الحديث رواه البخاري وهو فحوى قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه أحمد وصححه الالباني هذه الأصول الثلاثة هي العهد الذي عاهد الله تعالى عباده عليه